تَرَوْن لا جَرَمَ انهم في اخرتهم لخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اخبته وَلَا رَبِّهِمُ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَلَعْمَا وَلَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هل يستويان مثلاً فَلَا تَذَكّرُونَ وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا نُوحًا لَّقَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِنَ لِي فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرابلنا باديا رأبا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين لا بينت من اللّبّ وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لن نجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون